اللهم رب البيت أسألك بجاه أهل البيت أن تيسر لي خير بيت حتى لا أسألك بجاه أهل البيت أن تيسر لي خير بيت حتى لا نقول يا ليت اللهم رب البيت أسألك بجاه أهل أن تيسر لي خير بيت حتى لا نقول يا ليت اللهم رب البيت أسألك بجاه أهل البيت أن تيسر لي خير بيت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 اللهم رب البيت أسألك بجاه أهل البيت أن تيسر لي خير بيت حتى لا نقول يا ليت اللهم رب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 أسألك بجاه أهل البيت أن تيسر لي بيت حتى لا نقول يا اللهم رب البيت أسألك بجاه أهل البيت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 اسأل بجاه اهل البيت ثم تو يسري الخير بيت حتى لا نقول عليه اللهم رب البيت اسأل بجاه اهل البيت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 حتى لا نقول يا ليت اللهم رب البيت أسألك بجاه أهل البيت أن تيسر لي خير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 أن تيسر بيت حتى لا نقول يا اللهم رب البيت أسألك بجاه أهل البيت أن تيسر لي خير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 البيت أسألك بجاه أهل البيت أن تيسر لي بيت حتى لا نقول يا اللهم رب اس بجاه اهل البيت انت يا سير الخير بيت حتى لا نقول يا ليل اللهم رب البيت اس انا كم بجاه اهل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 اللهم رب البيت أسألك بجاه أهل البيت أن تيسر لي خير بيت حتى لا نكون